أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه القائد الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفّ بجيب ذنوبه. وَتَوَلَّى عَنِ النَّاسِ النُّبِيّ نَا يَمُوت وَتَوَلَّى عَنِ النَّاسِ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. اروق ما نفس قلبي خبيرا الذي قلق ثما وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا قَالُوا لَرُؤْمَانِ قَالُوا وَمَا رَأَيْنَا أَنَسْجُدَ لِمَاتَ بَارَكَ الذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وهو الذي جعل الليل والنار خلفة لمن أراد جعل وعباد رقمان الذين يمشون على الأرض يونا وإذا خاطبهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن in لم يسرف ولم يقتر وكان بين ذلك قر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَوَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَفَّ وَلَا يَذْلُونَ وَمَيْنَ Not a side not false <laughs>